إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرف مسلمة لا شيء تفجى قالوا الآن جئت بالحق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 119. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 110. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون